أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بارا اَحَدًا فَاتَّمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدًا إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ bahin وقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إليكم شاؤونهم فالله احق ان تخشوا ان كنتم مؤمنين قاتلوهم عذبههم الله بايديكم ويخزي وينصركم عليهم ويشفي صدوركم رَكَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِيَجَ وَاللَّهُ قَبِي சீதனான هم اعظم درجه عند الله واولائك هم فائزون يبشرهم رب برحمه منه ورضوان وجنات يبشر مواشيرتكم واموال نقترفتموها وتجاره تخشون كسادها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله حَمْدًا إِلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِيَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ بِكَثْرَتِكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَطَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِ فلا يقرب المسجد الحرام فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء يَحُبُّونَ اللَّهَ ذَانِكَ قَوْلٌ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ نَمُم أَرْبَابًا من دُونَ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأَمَّا يهره على الدين ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون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 وسيكم فذوقوا ما كنتم تكذبون ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها فلا تظلموا فيهم انفسكم وقاتلوا المشركين كافين فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ إِلَّا تَنْفِرُ عَنْذِبُكُمْ مَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَال فَأَمَّا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ إذ يقول لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا كفار السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم يفرخففا وثقالوا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله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 لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَعَلِمَ الْمُنَافِقِينَ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ مَسْمَعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ لَقَدْ مَتَرَوْنَ الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُونَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسْأَمُهَا وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْنَ وَهُمْ فَرِحُونَ فبِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ பசக்கீ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 الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إن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 يؤمنون للمؤمنين ورحمه للذين امنوا منكم والذين يحجون رسول الله لهم عذاب اليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله تنزيل نظيم يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئ بما في قلوبهم قل استهزئون ان الله مخرج ما تحذرون நான் சியும் هُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمْ الْفَاسِقُونَ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِي فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلْقٍ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلْقٍ وَخُضْتُمْ كَالَّذِينَ خَاضُوا قُلْ في الدنيا والاخره واولائك هم الخاسرون الم يات ي نبؤ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم واصحاب مدين واصحاب مدين والمعتكف اتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولى وتؤن الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار فِيهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ Oh ترجمة نانسي قنقر قَوْمٌ مِنْهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِ الْمَغْدُومِ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَادِلُوهُ وَكَرِهُوا وَلَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْنَا رَجَنَّا مَا أَشَدَّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً قل لن تخرجوا معي ابدا فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا انكم رضيت بالقعود اول مره فقعود مع الخانفين ولا تصلوا على انهم كفروا بالله ورسوله وما هم فاسقون ولا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزق انفسهم وهم كافرون وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الضَّرَرِ مِنْهُمْ وَقَالُوا وَقَدْ خَلَيْنَاكُمْ مَعَ الْقَائِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ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 مِنَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا طَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَاعْرِضْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ مَجْزَى عفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدواء وما ينفق قربات من الله قربات من الله والصلاه الرسول انا ان قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفورا رحيما وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ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 خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل لي عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم الم يعلموا ان ادقات وان الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسول والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون وَنَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَنَهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا وَإِنْ رَصَدًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لا تقم فيه ابدا لا مسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهر والله يحب المطهرين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 غُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِبْدًا فِي قُنُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ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 وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الركعون الساجدون راكعون ساجدون ال Shitty King حتى يُبَيِّنُ لَهُم ما يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ هَادِ كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ لَهُ الْكُسُوَاتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنهم بهم رؤوا الرحمن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 ما كان لأهل المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله عن رسول الله ولا يرضو بانفسهم عن نفسه ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَامُونَ ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا وَلَا يَقْطَعُ نَوَادِيَ إِلَّا كُتِبَ لَأَن يَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُ لِيَتَّفِقُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَوْا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلظَةً وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ سَادَةُ هَٰذِهِ الْآيَةِ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَسَادَةُ الْإِيمَانِ وَ بَشَرُونَ وَأَمَّنَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى الْجُزْءِ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَّا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ نَّوْرَةً أَوْ مَغْرَتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا صَرَفَ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمْ مَا عَنِتُّمْ مَعَنِتًا حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ